شرط الهجوب معنى أنه إذا تحقق هذا الشرط في الإنسان واجب عليه الصوم الإسلام والبلوغ والعقل ده في جميع العبادات ازياد عليه القدرة على الصوم ممكن يبقى بالغ ولا يقدر على الصوم فلا يجب عليه فمن عجز عنه بكبر أو مرض لا يرجى زواله أفطر وأطعم عن كل يوم مسكينا مدبر أو نصف صاع من غيره لا يرجز زمان شروط صحة وزنة في فرق من شروط الصحة <سؤال> شروط الوجوم <سؤال> شروط الوجوم اللي هي لو تحقق فيه وجبه شروط الصحة هي لو تحقق فيه صحة لا تصح إلا بهذه الشروط الشروط الوجوم الأربعة النائم عنده إحساس بيحس يعني لو كان جعان يحس ان هو ايه بياكل وممكن يحلم ان هو بيأكل يحس بالجوع وممكن الجوع يقومه من النوم عشان يأكل ويرجع تاني يكمل نوم النوى المغمع عليه لا هي عنده شعور خالص لو انت زعقتله مش هي ايه مش هيصحب السادس النية من الليل لكل يوم وياجب استثنى هنا ايام النفل الواجب هو الذي يحتاج إلى نية مسبقة من الليل وده قول الجمهور بعض العلماء قال يحتاج رمضان كله يحتاج نية واحدة وده الدليل فيما يعني الدليل هنا من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له آه ما نحاقول النية هي أي خلاص يبقى كده لابد من وجود النية ما كيف تتحقق النية أو ما هو حد النية شيخ الإسلام التامية بيقول لو صلى التراويح تبقى ديني لأن صلاة التراويح معناها إيه؟ إن في بكرة صياء فدل على إنه يعني القاعدة بتقول من فعل فعلا يدل على أن غدا صوم ديني مجرد الفعل نية زي صلاة التراويح زي الصحور زي واحد اسأله بكرة في صيام يقول له آفي كل دينية إن كان بعد المغرب نوى هذه النية تصحر أو صلى التراويح يبقى ده إيه؟ يبقى هذه نية فمن خطر بقلبه ليلا أنه صائم فقد نوى وكذا الأكل اللي هو السحور يعني وكذا الأكل والشرب بنية الصوم قال شيخ الإسلام هو حين يتعشى عشاء, عشاء عشاء من يريد الصوم ولهذا يفرق بين عشاء ليلة العيد وعشاء ليلة رمضان لما الواحد آخر ليلة من ليلة رمضان بكرة العيد بيتصحر, بيتصحر ما بيتصحر بيتعشى بس بيتعشى بدري أو ممكن كمان وجبة الإفطار تبقى دسمة ما يتعشش حالص فدل على أن دي قرينة قوية على ان تميز بكرة رمضان ولا لا وكذلك آخر أول يوم في رمضان الناس كلها بتأخر العشاء إلى آخر الليل عشان الصحور فده ده تميز ودليل على أنه نية ولا يضر إن أتى بعد النية بمناف للصوت يعني فرضنا بعد ما تعشك وتصحر أتى بما ينافس الصوت هو خلاص نواه هو حر لغاية الفجر ما يدام في بعض عادات كده عند العوام إنه ما دام اتصحر ومنفعش فيها كل لغاية الفجر دي عادة خطأ وكذلك الامساك مدفع الامساك. أول أول ما يضرب مدفع الامساك الناس تمسك عن الآكل وده برضو خطأ فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر وكله واشربه حتى يتبين لكم من خيط الأبيض من خيط الأسل ونفجر دل على أن لا يجوز له أن يأكل ويشرب حتى مطلع الفكر طب ما تخلي الأسئلة بعد تبقى تقابلني يعني بعد الأسئلة ولا يضر إن أتى بعد أيام نافل الصوم أو قال إن شاء الله غير متردد واحد يقول في فيه بكرة صيام قال له إن شاء الله إن شاء الله بتأتي على حالتين تردد؟ إن شاء الله يعني متردد أو تحقيق لأن غالباً بتجري على ألسن الناس إن شاء الله يعني سأفعل كما لا يفسد الإيمان بقوله أنا مؤمن إن شاء الله وكذا لو قال ليلة الثلاثين من رمضان إن كان غداً من رمضان ففرض وإلا فمفطر فبان من رمضان أجزاء ليلة الثلاثين من رمضان الإنسان بيبقى صائم فقال إن كان غداً من رمضان فأنا صائم وإلا فأنا مفطر ونام وبعدين لما نام طلع من رمضان يبقى صائم ولا لأ صائم لأن الأصل الصيام وهو بنى على الأصل أنه هو في بكرة رمضان فبنى من رمضان أجزاءه لأنه بنى على أصل لم يثبت زواله وهو بقاء الشهر ويضر إن قال في أوله يعني ليلة التلاتين من شعبان قال إن كان غدى رمضان فأنا صائم نقول له لا لابد أن تتيقن من وجود الصوم لأن الأصل إنك أنت مفطر عشان تغير الأصل وتنوي إن غدا صوم لازم تتحقق إن غدا صيام وفرض ليلة التلاتين واحد يوم تلاتين شعبان قبل ما يشوف الرؤية الرؤية أخارت اللي بعد صلاة العشاء هو عزمه هل خلاص أنا بكرة لو رمضان فنصاي يلا نخش النه ودخل نام ما أمشي غير الفكر هل ده صوم صحيح ولا لا لا ليه؟ لأن لابد أن ينوى الصيام هو مانويش الصوم هو علق الصوم على وجود رمضان غدا ولا لا والتعليق مش نية النية عقد جازم عقد جازم دي بني مش معلق التعليق لا يسمى نية أما لو فعل الفعل ده في آخر رمضان هنقول له صيامك صحيح لأنك أنت أصلاً صائم المفروض بكرة صيام عايز تغير النية يبقى أنت إلا ان الكلام في بعض العلماء قال إن الاثنين واحد لازم يعقد النية ويجزم أن غدا غدا صيام في الاثنين ولا نبني على الأصل لأن الرسول قال لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل وهو ما بيت النية من الليل خلاص ده بعض دا إنما المذهب على التفريق بين رمضان وغيره والراجح إنه هو ما فيش على التفريق وفرضه فرضه يعني إيه ركن أركان في الوضوء وفي الصيام الفقهاء يقولوا إيه فروض بدل الأركان لإيه؟ لأن أركان, أركان الصيام وأركان الوضوء الاثنين جون في القرآن فتأدباً مع القرآن قالوا فروض فروض الوضوء وفروض الصوم فروض الصوم قال عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس طلوع الفجر الثاني الفجر فجران فجر أفجر أول وفجر الثاني فجر الثاني اللي هو عند الأذان وكل واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض الفجر الثاني تبي تبي تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل وقال صلى الله عليه وسلم لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلاش ولا الفجر المستطيل ولكن الفجر المستطيرة في الأفق الفجر كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يؤذن أذانين الأذان الأول كان بلال يؤذنه بليل ثم بعد ذلك يأتي ابنهم مكتوم يؤذن الأذن الحقيقي وكان حكمة الأذان الأول هو إيقاظ النائم وتنبيه الوسنان وتنبيه القائم أن الفجر قرب موعده لأن ده وقت سكينة وفطور ونوم فأحتاج إلى تنبيه وسننه ستة يعني سنن الصوم ستة تعجيل الفطر وتأخير الصحور بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال أماتي بخير ما أخر السحور السحور وعجلوا الفطر حديث منكر ولكن صحة بألفاظ أخرى الزيادة في أعمال الخير من القراءة والذكر والصدقة وقوله جهرا إذا شتم إني صائم حديث Thank you. لا بد أن يتورع عليه بالدم يجب عليه أن يتورع له بالدم لأنه حيموت وينقاذ المسلم من المهلكة واجب على كل مسلم ولما حيخض منه الدم حيحتاج إلى سوائل فيباح له الفطر من أجل إنقاذ هذا المعصوب من المهلكة ويسن لمسافر يباح له الفطر واحد سافر يباح له الفطر يسن إذا كان في مشقة يسنوا لو كان فيه مشق لحديث ليس من البر الصيام في السفر يباح له القصر السفر معين سفر يباح له القصر يعني سفر بعيد وصفر قريب القصر عند الحنابلة 16 فرصق يعني حوالي 85 كيلو لو كان أقل من كده بسمو سفر لا يباح له الفطر فيه لأنه لا يقصر فيه وهكذا يعني وزاد عليكم برخصة الله التي رخص لكم فقبل فقبلها. إذا المسافر في حالتين يسن له إذا كان فيه مشق ولا يسن له يعني ويباح له إن لم يكن فيه مشق هي رخصة من الله فمن أخذ بها فحسن ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه وعن حمزة ابن عمرو الأستمئن أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم صوم في السفر قال إن شئت فصم وإن شئت فأفطر ولمريض يخاف الضرر وده طبعا الفصل ده بيسرد فيها الذي يباح لهم الفطر مريض يخاف الضرر مريض سكر لو صام يتضرر هيحصل له جفاف في حلقه أو شيء أو يتضرر قوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر ويباح لحاضر سافر في أثناء النهار واحد سافر في أثناء النهار يباح له أن يفطر لحديث أبي بصرة الغفاري أنه ركب سفينة من الفسطاط الفسطاط اللي هي إيه؟ القاهرة في شهر رمضان فدفع دفع يعني ركب النهر سفينة من القاهرة ومشى في النهر ثم قرب غداءه الغداء اللي هو الافطار يعني فلم يجاوز البيوت حتى دعا بالسفرة ثم قال اقترب لم يجوز البيوت يعني لم يجوز رؤية البيوت إنما النهر أكيد برى العمراء فعشان كده يجوز للمفطر لا يجوز للصائم أن يفطر وهو داخل البلد لابد أن يغادر بيوت قريته العامرة لقول تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر على سفر فعلى سفر بمعنى أنه تلبس بالسفر كعلى هدى على هدى يعني مهتدي فعله على سفر يعني مسافر فيها فلا يباح للصائم أن يفطر إذا سافر حتى يخرج من بيوت قرية العميرة وهذا الحديث ليس فيه دلالة على عكس ذلك لأنه كلمة فلم يجاوز البيوت يعني لم رؤية البيوت لأن غالبا السفينة بتبقى خارج البيوت العميرة ثم قال اقترب قيل أليست ترى البيوت قال أترغب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم فأكر إذا فارق بيوت قريته العامرة لما تقدم لأنه قبله لا يسمى مسافرا والأفضل عدم الفطر تغليبا لحكم الحضر وخروجا من الخلاف ولحامل ومرضع خافة على أنفسهما فيفطران ويقضيان لغير أو على الولد يبقى الحمل والمرضع لها حالكي أن تخاف على نفسها أو تخاف على نفسها والولد يعني الطبيب قال لها ما تف ما تفطريش لأنك أنت ضعيفة ما تصوميش عشان أنت ضعيفة واحد تاني قال لها ما تصوميش عشان أنت ضعيفة وإبنك ضعيف الحالة الثانية أنت خاف على الولد فقط على الجنين فقط طبيب قال إنك أنت كويسة ولكن إنك أنت لو صمتي الجنين حيتأثر حيحصل حيحصل في ضرر للجنين للجنين أو الولد سواء حامل او مرضع جنين او, أو ولد على حسب حالها يعني ف الحنابلة فرقوا بين هذه الحاله وهذه الحاله يبقى اول حاله انت قف على نفسها او على نفسها والولد الحاله الثانية انت قف على الولد فقط الولد او الجنين فقط سواء حامل او مرضع الحاله الاولى قالوا تفطر وتقضي يوم المكان الحاله الثانية قالوا هتفطر وتقضي يوم المكان وتطعم عن كل يوم المسكين يبقى الحالة التانية فيها زيادة ليه؟ لأن هي لم تفطر من أجل نفسها فطرت من أجل ابنها ولديها هذا كلام الحنبل والراجح أن الحامل والمرضع لم يأت فيها نص يخصصها عن غيرها إنما تقاس على المريض فالمريض لو خاف على نفسه يجب عليها أن يفطر ويقضي يوم المكان يجوز له أن يفسر ويقضي يوم المكان طيب لو خافت الأم على ولدها تقاص على إيه من أنقذ معصوما من مهلكه واحد لا واحد بيغرق أو تبرع له بالدم ماذا عليه يجب عليه قضاء فقط ولا يجب عليه الإفطار ولا يجب عليه الإطعام مع القضاء فالراجح أن الحامل والمرضع في جميع أحوالها تقضي ولا تطعيم لكن لو أفترطا يعني الحامل المرضع خوفا على الولد فقط لازم وليه اطعامه مسكين لكل يوم قوله تعالى على الذين يطيقونه فدية طعامه مسكين وده الراجح الراجح أنه كل قضاء ما فيش اطعام خاص يجب على الحامل المرضع القضاء مطلقا حتى لو طال الحمل مش مشكلة مدام يرجى زواله يعني كلمة رجاء زوال المرض ده لو سنين يعني الطبيب قال له ستقعد ثلاث سنين ما تصومش ده يرجى زواله إنما لا يرجى زواله بمعنى إلى أن يموت لا ليس له برأة كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يضيقان الصيام أن يفترأ ويطعم كان كل يوم المسكين والحبلة والمرضع إذا خافت على أولادهما أفطرتا وأطعمتا ده كلام ابن عباس ده كلام مش مرفوع يعني بس الشيخ الأباني يقول عنده شهد صح؟ ويجب عليهم القضاء لأنه ما يطيقانه قال الإمام أحمد أذهب إلى حديث أبو غريرة ولا أقول بقول ابن عمر وابن عباس في منع القضاء إن أسلم الكافر أو طهرة الحائض أو برئ المريض أو قدم المسافر أو بلغ الصغير أو عقل المجنون في أثناء النهار وهم مفطرون لزمهم الأمساك والقضاء دي حالات زوال العصر. لو الكافر أسلم أو الحائد طهرت يجب عليهم الإنساك بقية يوم لحرمة اليوم وعليهم القضاء لأن اليوم كده ضاع لأنهم لم يصوموا ولكن أمسكوا عن مفسدات الصوم لحرمة الوقت ولزوال المبيح للفطر يقول ابن قدامة في المغني من أفطر لعذر يبيح, يبيح الإفطار لا يلزمه الإنساك ومن أفطر لعذر لغير عذر فيلزمه الإنساك يعني يلجب عليه الإنساك ولا لا على حسب الإفطار هو أفطر لعذر ولا لا يعني بريء المريض هو أفطر لعذر وبرضه بلغ الصغير هو أفطر لعذر وليس لمن جاز له الفطر برمضان أن يصنع غيره فيه واحد ناصح بقى جه في رمضان والطبيب قال له ما تصومش فقال خلاص حفطر وبعدين قال قال طب أنا كده كده أنا كده كده ما بكلش كتير طب مانا ما صوم الرمضان اللي علاء اللي فان لا يجوز له أن يصوم غيره فيه لأن الوقت ده لا يجوز له أن يصوم إلا رمضان ده هتصوموا تصوموا ما تصوموش يقاش هتصوم حاجة مكان المفطرات آه ما هو الأولى كده بس أنا بقول نصح علشان كده مفطرات الصوم 12 مفطر خروج دم الحيض ونفاس طبعا ده في إجماع الموت الموت مفطر الشروط <تصفيق> في الشروط مش مشكلة اه مش مفطرات لا <تصفيق> لا هنا تكتب الحيض ولا فص هناك الحيض واحده ولا زي ما الكتاب شغال هنشتغل الموت ليه قال إن الموت مفطر ده ليها حتمة جميلة جدا إن لو واحد صايم كفارة ومات وهو صايم في الكفارة دي آخر يوم عليه ثلاثة ايام واليوم الأخير مات قبل الإفطار هل تخرج الكفارة دي من الترجة ولا لا تخرج لو قلنا أن الموت مفطر هنقول ما ما يصامش التلاتة فطر قبل ما قبل ما يمشي إنما لو قلنا أن هو مش مفطر خلاص هو ما تصايم يكمل في الأخ ولكن الموت مفطر يعني يجب على ورثته أن يخرجه من التركة قدر الكفار لأنه مات قبل أن يتمها ده حكمة أن الموت مفطر يعني. إذا ما هذا من عمله إلا من الثلاثة الردة مفطرة لأن أشركت ليحبطن عملك الردة مفطرة لو واحد ثبت دين وهو صايم يجب عليه أن يقضي يوم مكانه ويجب عليه أن يمسك بقية اليوم لأنه فطر بلا عذر العزم على الفطر ده برضو رقم أربعة العزم على الفطر بخلاف الفطر العزم على الفطر اللي هي فسق النية هو راجل صائم وعزم أن يفطر هناك فرق كبير بين العزم على الفطر أنه هو فزخ النية وبين تعليق النية على فعل لو فعله أفطر علق النية على فعل لو فعله أفطر رجل أراد أن يجامع زوجته في نهار رمضان والراجل ده صائم ولا ولانه الفطر وغلبته شهواته وراد أن يجامع المهم أراد أن يجامع فحيل بينه وبين ذلك هل يتم صومه ولا فطر؟ يتم صومه لماذا؟ لأنه لم ينوي الفطر إنما نوى فعل اللي هو الجماع لو فعله لا فطر إنما هو لم يخطر في باله وليس جعله هو أراد أن يفطر فإذا في فرق بينه تعليق النية على فعل لأصديح تفيدنا في أشياء أخرى إن لو واحد أراد أن يفطر في رمضان وهو لم ينوي الإفطار إن نوى فعش يفعله في رمضان كجماع الزوجة مثلا ده لم يفطر ولو إن لم ينوي الإفطار أما لو نوى الإفطار بقى قبل الجماع قال إيه أنا خلاص حفطر النهاردة وحجمع زبت كده فطر سواء كجامع أو لمجامع نعم عليك كفار أيها كفر في الجماع بالجماع في نهار رمضان لو فطر بلا عذر هنيجي لها الدوات لا لو نوى الجماع فقط ولا ينوي الفطر بخلاف من نوى الفطر والجماع هي مسألة دقيقة يعني نعم لو جامع يفطر، ولو ما جمعش ما يفطرش. هي مسألة دقيقة بس انتو بس دوروه في تنخل بيده هاتي إن شاء الله. زي الصلاح، نتكررنا مسألة زي شبيهة بيها في الصلاة، واحد نوى أن يتكلم في الصلاة ولم يتكلم. يبطل صلاته؟ لا، لأنه هو نية الكلام مش مبطلة للصوت، نية الجماع مش مبطلة للصياط، نية الكلام مش مبطلة للصلاة، ونية الجماع مش مبطلة للصوت، ده النية، الفعل هو المبطل وش النية إنما نية الإفطار هي المبطلة للصوت ونية قطع الصلاة هي المبطلة للصلاة التردد فيه دي برضه مسألة تردد في فسق النية تردد في الفطر متردد الحنبلا قالوا تردد هو مرحلة ما بين العزم عزم النية وعزم الفطر فتردد وقالوا النية هي عزم جازم يبقى تردد ما هوش عزم جازم يبقى إيه؟ التردد يدخل تبع الفطر والراجح إن التردد حكمه حكم الأصل يعني لو صائم متردد حكم صائم مفطر وتردد حكم مفطر لأن التردد لا يزيد الإنسان إلا شك والشك ليس له حكم اليقين هو اللي يليه حكم واليقين هو أنه صائم تردد في الفطر يعني أفطر ولا مفطرش أفطر ولا مفطر ده تردد ولم يفطر فوصائم لأنه لم لم يجزم بالنية ونقد الأفرم لا يجزئه من الواجب حتى يكون عازما على الصوم القيء عمدا ده المفطر رقم ستة قال ابن منذر أجمع على إبطال صوم من استقاء عامدا ولحديث أبو رير مرفوع من ذرعه القيء فليس عليه قضاء ومن استقاء عمدا فليقضي الاحتقان في الدبر ده رقم سبعة الاحتقان في الدبر لحقنا الشراجية هل هي مفطرة ولا لا بناء على تعريف الجوف الحنابلة عندهم الجوف هو كل ما داخل الإنسان كل ما تحت الجلد وسمى جوف كل حاجة تحت الجلد وسمى جوف وإذن الحقنة الشرجية الشرج جوف و... آه يفطر عند الحنابلة غيرهم قالوا ان الجوف بينتهي عند المعدة آخر المعدة ده الجوف بعد المعدة مش جوف بناء على إنه قناة الهضمية اللي بيحصل فيها الهضم بعد كده ما ملش أي تأثير فيها. فعلى ذلك أن الحُقنة لا تفطر الصائم. دا دا حا حاكم باللجنة الدائمة والمجمع على أن الحُقنة الشرقيَّة لا تفطر الصائم. هنا تفطر الصائم. حن حن نقول بلع النخامة إذا وصلت إلى الفم. هنا هنا برضو تفطر الصائم. إنه خامل لو وصلت إلى الفم خلاص هي في حكم الظاهر لأن الحنبلة عندهم الحلق من أول الحلق من أول مخرج الإيه آ الاظهار أع أول ما تقول أع كده أنا مخرج الإيه ده الحلق لو نزلت تحت الآعي يبقى يبقى مختر قبل قبل هذا المخرج يبقى صعب لو خرج ال المخاط في في اللسان فياخذ حكم الظاهر والراجح أنه لا يفطر الصائم لأنها تجري مجرى الريق الريق لعدم المشقة لتحرز منه بخلات البصاق آه من أي مكان وعنه لا تفطر الراجح التاسع الحجامة خاصة حاجما كان أو محدود وهو قول علي بن عباس وابي هريرة وعيشة رضي الله عنهم وبه قال إسحاق وابن المنثر وابن خزينة قال في الشرح لحديث أفطر الحاجم والمحجوم رواه عن نبي صلى الله عليه وسلم أحد عشر نفسا قال أحمد حديث توبان وشدات صحيحان قال نحوه علي ابن المدين وحديث ابن عباس أن نبي صلى الله عليه وسلم احتاج ما هو صائم رواه البخاري منسوخ لأن ابن عباس رويه كان يعد الحجام والمحاجم قبل ما غيب الشمس في الشمس احتجم حديث لم أقف عليه ولكن هناك حديث في النساء بس قصص قال رخص النبي صلى الله عليه وسلم للحاجم والمحجوم فدل على ذلك على أن الحجامة لا تفطر الصائم ودخلوا الجمهور الحنبلة غير الحنبلة الملاكيه والشفعية والحنفية قالوا أن الحجامة لا تفطر الصائم ويقص على الحجامة التبرع بالدم تبرع رخص لا حديث رخص النبي صلى الله عليه وسلم الحاجم المحجوم اه حديث النسائي صححه الشيخ رخص في معنى كده أنه كان فيه نهي قديم ورخص فيه فدلاله ذلك على ان الحاجم والمحجوم رخص في فيهم في حجمها ما هو ده منسوخ لانه النبي صلى الله عليه وسلم رخص بعد ذلك للحاجم والمحجوم في الصائم المقصود من الحجم المحجوم الحاجم الحاجم اللي هو, اللي هو يشفط الدم بفمه فقالوا أنه لعل الدم يصل إلى فمه والمحجوم لأنه بيفقد الدم ولكن العلال دي علال ضعيفة لأن المستحاضة تفقد الدم وما تفطر فيخص عليه المتبرع بالدم فهل المتبرع بالدم يفطر ولا لا لا على الراجح على قول الجمهور أنه لا يفطر العاشر انزال المني بتكرار النظر لانه انزال عن فعل في الصوم يتلذذ به الوث الاستثناء لا بنظره ولا بالتفكر ولا بالاحتلام ولا بالمذي يعني بانزال المني بتكرار النظر لا بنظره نظره واحدة لانه كده هيبقى مريض ولا بالتفكر واحد تفكر فينزل مني لانه مريض ولا بالاحتلام لأنه غير مدرك ولا بالمذى لأنه لا يفسد الصوم المذي من تكرار النظر لأنه ليس بمباشرة الحادي عشر خروج المني أو المذي بتقبيل أو لمس أو استمناء أو مباشرة دون الفرج الفرق بينها وبين اللي قبلها أن إنزال المني بتكرار النظر دي إنزال المني بمباشرة أو لمس أو استمناء أو المذي والراجح أن المذي لا يبطل الصوم لا يفطل الصائم لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يباشر وهو صائم والمباشرة تستلزم مزول المذي لأنه إنزال عن مباشرة أشبه الجماع أما المذي فلتخلل الشهوة له وخروجه بالمباشرة أشبه المني وحجة ذلك إماء حديث عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم ولكنه كان أملككم لأربه والأرب قال ابن الأثير أكثر المحدثين يروونه بفتح الهمزة والراء لأرابه يعنون الحاجة وبعضهم يرويه بكسر الهمزة وسكون الراء لإربه وله تأويلان أحدهما أنه الحاجة والثاني أرادت به العض وعنت به الذكر خاصة الثاني عشر وصول كل ما وصل إلى الجوف أو الحلق أو الدماغ من مائع وغيره فيفطر إن قطر في أذنه ما وصل إلى دماغه أو داوى فيفطر إن قطر في أذنه ما وصل إلى دماغه أو داوى الجائفة الجائفة اللي من ناخدها في الحدود هو كل جرح وصل إلى الجوف يعني واحد ضررك بمطوى فتح لك الجلد الجلد تفتح ودخل للحل سمى جوف د دواء جاء فيه حط فيها دواء فهو هنا يفطر الصوم أو اكتحل بما علم وصوله إلى حلق هنا المسألة ديت من المسائل من أكبر المسائل في الصوم وينبني عليها مسائل معاصرة كتيرة جدا تحديد إيه هو الجوف تاني حاجة إيه اللي يصل ما يصل إن الجوف يفطر ااا المجمع الفقهي حدد الجوف ب شيء هو ما وصل إلى المعدة عن طريق الفم أو الأنف لغات المعدة ده الجوف غيره مش جوف ثاني حاجة مكان مغذيا ووصل إلى الدم فانبنى عليها أشياء مكان مغذيا ده قالوا كل حؤنة شرجية كل حؤنة مغذية تفطر الصلاة زي الجلوكوز وغيره لأنه يستغني وي عن الأكل والشرب. الحقن بقى الفيتامينات والمضاد الحيوي وغيرها التي لا تغذي ولا تستغني لا يستغني صاحب عن الاكل والشرب لا تفطر الصائم فيتامين ب12 الايه دي ب صح شاطر او آه. او مضاد حيوي كل الحقن الانسولين برده ما يفطرش الصائم فيتامين ب12 لا مش مغذي هو بقوي العصاب بس مش مغذي لا يستغنى عن الأكل والشرب. كل المذهب الحقن كلها بسطر. حالمذهب لو واحد حنبلي كل الحقن بسطر. فاحنا عايزين كده نخليه. تاني شيء أي شيء يصل إلى الجوف المعدة. واختلفوا في عدة أشياء معصرة. منها بخاخ الربو وبخاخ الأنف ومنظر ش الفم. بخاخ الأنف لم يختلفوا فيه، كلهم قالوا أنه مفطر بخاخ الأنف، كل دار ضربتان مصرية، اللجنة الدائمة ومجمع الفقه والفتوى المعاصرة من, المف... من الشيخ من والشيخ المعاصرين والشغل الكل قال اللجنة الدائمة السعودية آه قالوا أن بخاخ الأنف مفطر الصلاة، اختلفوا حاضر، ولا جزء الأكس الأكسجين ده آه من الأنف دي تفطر. ال والحاجات صح طيب اللي اختلفوا فيه بقى بخاخ الربو بخاخ الربو ده قطعه جهاز فيه بودره حطه في الفم وبعدين بايه بيسقط على صدره الهواء بيدخل مع الايه الذرات الدواء فيدخل على السطر اه الحاجات دي اختلفوا فيها بقى العلماء المعاصرين اللجنة الدائمة والمجمع قالوا أنه لا يفطر الصائم ببخاخ الرضل. ودار الافتاء الإفتاء المصرية أفتت بأنه يفطر الصائم وبصراحة السجال بين دار الإفتاء المصرية واللجنة الدائمة سجال قوي ولكن يتكفى مع دار الإفتاء المصرية مش تعصب ولكن كلام در الإفتاء المصرية كلام واقعي أن في جزء حقيقي فعلا يصل إلى المعدة وبسؤال الأطباء في البخاخ المستورد بيصل منه 30% في المائة إلى المعدة، البخاخ المصري بيصل منه 70% في المائة إلى المعدة، فاا ففي خلافه غير إن هو حتى لو لم يصل إلى شيء إلى المعدة أو نذر يسير أصله مسوغات اللجنة الدائمة في ح... في نوع معين من بخاخ ربد مش موجود أن يكون هواء مضغوط وده فين من فين بخاخة الربد اللي فيها هواء مضغوط عبارة عن غاز؟ وإذا أنا سقط سقطه بقى ده الكلام ده فين؟ مش موجود؟ تاني حاجة ممكن يكون في السعودين تاني حاجة بيقول إن هو حتى لو سائل بيصل منه واحد من عشرة ملي وده ما بيلحقش يوصل إلى الماكل فكأنه بقايا المضمضة والاستنشاق والأشياء اللي تنزل فيه. كل الكلام ده غير حقيقي وغير واقعي ده هي بضرة ده الحق. الأشياء اللي بخاخت الروه دي عبارة عن بضرة زي واحد بيشرب سجارة هي السجارة بتفطر الصائم ولا لا فطر الصائم ليه بتفطر الصائم؟ اللي هدا الكلام اللي هتقوله في السجارة هتقوله في الإيه؟ في البخاخ. فالراجح إن بخاخ الرب يفطر الصائم. اللي استن المنظر المنظر المعده يفطر الصائم على قول الجمهور. قال القتيبة صبرة وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فهنا المبالغ في الاستنشاق ممنوع على الصائم. العلة إيه؟ إنه يدخل منها شيء إلى الجو. فإذا قطرة قطرة الأنف وخاخ الأنف بنص الحديث وفطر الصائم وهذا يدل على أنه يفسد الصوم إذا بالغ فيه بحيث يدخل إلى خيشيمه أو دماغه وقيس عليه ما أصل إلى جوفه أو دماغه وروى أبو داود والبخاري في تاريخه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالإثمد المروح أو المروح عند النوم وقال ليتقه الصائم وده منكر وضع بقى القطرة قطرة العين والكحل على كلام المجمع الفقهي أنه لا يفطر الصائم لأنه ليس بجوف العين ليست بجوف كذلك الأذن قطرة الأذن ليست بجوف أو مضغ علكا العلك اللي هو اللبان أو ذاق طعاما ووجد الطعم في حلقه واحد حط البن في بقه وبعدين وجد طعم اللبان في حلقه يفطر لأنه كده نزل إلى الحلق تفرضنا العلك اللي هو اللبان ولا يجد الطعم في حلقه يبقى هو كده كأنه بيجري ريقه ريقه فقط وده طبعا نادر جدا نادر اللبان اللي هو يقعد اللبان دلوقتي محطوط عليه مواد صناعية وفي أشياء فيها سكر أي نوع من أنواع ففيها فكل الأنواع اللبان دلوقتي بيخطر الصيف فإن لم يجد بحلقه لم يضر لقول ابن عباس لبأس أن يذوق الخلة والشيء يريد شراءه واحد بيشتري حاجة أو المرأة بتذوق, بتذوق الأكل فلا بأس أن تذوق بس على طرف اللسان يعني تذوق الشيء لا تبلعه عشان حتدق الرز والدق اللحمة لا على طرف اللسان بحيث أنها لا تدخل البؤء كله كله لا يفطر الصائم ده هي بتطمضه تستنشع المضمضة دي من الوضوء ولا تفطر فما بالك بقى, بقى أنها تحط نقطة على طرف لسنها وكان الحسن يمضغ الجوز لابن ابنه ووصائم يكسر بؤءه الدهول ونقل ونقل عن أحمد كراهه مضغ العلك يعني اللي بني يعني. ورخصت فيه عائشة رضي الله عنها وضعيف عن عائشة أو بلى عريقة بعد أن وصل إلى ما بين شفتين بعد ما وصل إلى الشفتين يبلعه أو بلع ريق غيره أفطر لأنه بلعه من غير فمه أشبه ما لو بلع ماء ولا, يفط ولا يفطر إن فعل شيئا من المفطرات ناسيا أو جاهلا يعني الناس والجاهل في جميع ما سبق لا يفطر وبه قال علي وابن عمر الحديث أبي رير مرفوعا من ناسيا وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وزقاه نص على الأكل والشرب ويقص عليه الباقي لا ولا يعني ولا يفطر إن دخل الغبار حلقة أو الذباب بغير قصده ولا إن جمع ريقه فابتلعه واحد ماشي في الشارع وهو مندهش فتح فتحبؤه دخل الذباب في فمه دون قصد هو صائب فده يفطر ولا لا لا, لا يفطر نعم. برضو تراب الكتير لا يفطر الصوم. إنما لو قصد لا لا ما يجيب شعائر النواية الله. إنما لو قصد ابتلاع الأشياء ديت أو البخور يعني في فتاوى سعودية بتقول إن البخور يفطر. بس البخور اللي هو إيه؟ البخور اللي هو بيحط في دخان كثيف يتجمع في الحلق ويبقى ويقاله جرم. زي السجاير كده ياخد نفس ويطلع دخان ففي الحالة دي ده يفطر الصق كي نبشط سجاير زي الشيش وزيها بالضبط بتاع السمك أحيانا بيبقى واقف وش الدخان فيتحاش يتحاشى ذلك فصل من جامع نهار رمضان في قبل أو دبر أو لميت أو بهيمة في حالة يلزمه فيها الإمساك مكرها كان أو ناسيا لزمه القضاء والكفّة. هنا بقى الجماع في نهار رمضان. نهار رمضان خرج منه غيره. يعني لو كان صائم قضاء رمضان لا يدخل فيه. لو صائم نذر أو كفّة لا يدخل فيه. هو نهار رمضان. من قبل في قبل أو دبر سواء جماع أو لواط. ولو لميت أو بهيمة في حالة يلزمه فيها الإمساك. ده الشرط الثاني إنه أكون في حالة يلزمه فيها الإمساك. يعني ما هوش لا يباح له الفطر، إن كان أبيح له الفطر يباح له جميع أنواع المفطرات، مكره إن كنا ونسينا إحنا هون قاعدة المذهب إن الجماع لا يعذر فيه المكره والناسي في كل أنواع الجماع من أول كتاب لغات الآخر كل أبواب الجماع المذهب عندهم قاعدة ولا يعذر فيه المكره والناسي والراجح إنه هو الجماع كغيره من بقيت الأشياء، لازم القضاء والكفارة لحديث أبو راية أن رس إن رجلا قال يا رسول الله وقعت على مرأت ونصائم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تجد رقبة تعتقها؟ قال لا. قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال فهل تجد إطعام ستين مسكينا؟ قال لا. فسكت. فبينا نحن على ذلك أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق بعرق تمر. فقال أين السائل؟ خذ هذا تصدق به. قال الرجل تصدق به. قال رجل على أفقر مني يا رسول الله فوالله ما بين لابتيها يعني الحرتين أفقر من أهل بيتي فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أن يابه. ثم قال أطعمه أهلك متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم من جامع صوم يوما مكانه روها أبو ذهب والزمان المكره والناس لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يستصل الحال على المواقع ولكن في بعض الروايات جاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله هلكت فتدل على أن كان متعمدة. وكذا من جومع انطاوع يعني المرأة والدليل ما فيهوش كده الدليل انه امر الراجل دون المرأة فالراجح ان الكفار على الراجل دون المرأة في وجوب القضاء والكفار لهدك صوم رمضان بالجماع طوعا فاشبهت الراجل ولان تمكينها منه كفعل الرجل في حد الزنا وهو يضرأ بالشبهة ففي الكفار أولى وعنه لا يلزمها وده الصحيح لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرها بذلك غير جاهل وناسي يعني المجامع المنجومع يعذر فيه الناس والجاهل لا كفارة عليه والكفارة هي عتق رقبة مؤمنة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا فإن لم يجد سقطت عنه بخلاف غيرها من الكفارة ولا كفارة في رمضان بغير الجماع والانزال بالمسحقة الراجح الجماع فقط الانزال بالمسحقة يأخذ حكم الاستمناء مسحقة وهو امرأتان تتدا تتدالكان حتى ينزلان ذا اسم المسحقة. ليس فيها كفارة إنما الكفارة تكون في الجماع فقط لقول النبي صلى الله عليه وسلم من استقاء عمدا فليقضي ولم يأمره بالكفارة وهو نوع من أنواع المفطرات من فاته رمضان قضى عدد أيامه قوله تعالى فعدة من أيام أخر ويسن القضاء على الفور متتابعا نص عليه قال في الشرح ولا نعلم في استحباب التتابع خلافا وحكي وجوبه عن الشعبي والنخعي ولا بأس أن يفرق ولا بأس أن يفرق قاله البخاري عن ابن عباس وعن ابن عمر مرفوعا قضاء رمضان إن شاء فرق وإن شاء تابع إلا إذا بقي من شعبان بقدر ما عليه فيجب التتابع لضيق الوقت واحد عليه سبع تيام ثمان تيام أو امرأة وهم بقيت ثمان تيام من شعبان فيجب عليها قبل أن يأتي رمضان لقد قول عائشة لقد كان يكون علي الصوم من رمضان فما أقضيه حتى يجيء شعبان حديث متفق عليه فإن أخره لغير عذر حتى أدركه رمضان آخر فعليه مع القضاء إطعام, إطعام مسكين لكل يوم يروى ذلك عن ابن عباس وابن عمر وابي هريرة ولم يروى عن غيرهم خلافهم قاله في الشرح مسألة حاضر مسألة ديت. من ترك القضاء لغير عذر حتى أتى عليه رمضان آخر، فهنا الحنابلة والجمهور قالوا يجب عليه مع القضاء تعذيرا له أن يطعم عن كل يوم مسكين، وقال الإمام أبو حنيفة لا لم يرد هذا في الكتاب ولا في السنة بل بالعكس اللي ورد في الكتاب ع عدّة من آيات من أخرى وأطلقها وسوى الله عز وجل بين جميع الأصناف كل المف كل من آآ... كل, كل الأصناف عليهم عدة من أيام الأخرى ولم يأمر بإطعام آخر وده الراجح إنما لو أرادت أن تطعم المرأة يعني من عندها استحبابا فهو ده الأبطر ولا يصح ابتداء تطوع من عليه قضاء رمضان يعني واحد عليه رمضان فلا يتطوع حتى يقضي والراجح نواجه له أن يتطوع لأن عائشة رضي, رضي الله عنها كانت تؤخر من شعبان إلى شعبان وبلا شك كانت التصوم تطوعا فإن صوما واجبا أو قضاءا ثم قلبه نفلا صح. ويسن صوم التطوع وأفضله يوم ويوم قول قال النبي صلى الله عليه وسلم أحب الصيام إلى الله صيام داود ويسن صوم أيام البيت وهي ثلاث عشر، أربع عشرة وخمس عشرة قول أبي أو خليلي بثلاث صيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن قبل أن أنام وعن أبي ذر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر إذا صمت من الشهر ثلاثة أيام فصوم ثلاثة, عشر ثلاثة عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة والاثنين والخميس وستة من شوال وكل ذلك بالأدلة المذكورة ويسن صوم المحرم وأكده عاشراء وهو كفرة سنة وصيام عشر ذي الحجة للأحاديث المعروفة ما من عمل ما من أيام العمل الصالح فيها إلى آخر الأحاديث وأكدها يوم عرفة وهي كفارة سنتين ويليه في الآكدية يوم التروية وده ما فيش دليل عليه والراجح نوم عرفة ويوم عشراء فقط اللي ورد يكره إسراد رجب بالصوم لحديث رأيت عمر يضرب أكف المترجبين حتى يضعوها في الطعام ويقول كله فإنما هو شهر كانت تعظمه الجاهليّة وكان إذا رأى الناس الناس وما يعدونه لرجب كرهه وقال صوم صوم من هو أفضل لا يكره إفراد رجب ويكره إفراد الجمعة والسبت بصيام لحديث لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده قوله لا تصوم يوم السبت إلا في مفطر عليكم لكم الشيخ تقي الدين أنه لا يكره صوم يوم السبت مفردا والراجح أنه يكره يوم السبت مفردا ويكره يوم الجمعة مفردا ويكره صوم يوم الشك والراجح أنه يحرم صيام يوم الشك لقول النبي صلى الله عليه وسلم حديث عمار من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبو القصم يوم الشك هو يوم ثلاثين من شعبان هذا هو يوم الشك حان أولى وهو الثلاثة الثلاثون من شعبان إذا لم يكن غيم أو قطر أما لو كان له عادة فيجوز له أن يصوم حتى لو وافق يوم الشكل قطر اللي هو المطر أو الغبار الشديد ويحرم صوم العيدين وأيام التشريق بقول النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص في أيام التشريق أن يصوم إلا لمن لم يجد الهدي ومن دخل في تطوع لم يجب إتمامه هو بالخيار طبعا فيها على قول الجمهور يعني قلت يا رسول الله حدث عائشة وذيت لنا هدية أو جاءنا رزق وقد خبأت لك شيئا قال ما هو؟ قال حيس يعني تمر قال هاتي فجئت به فأكل ثم قال كنت وأصبحت صائما وقال الله عز وجل ولا تقتلوا أعمالكم يخرج يخرج منه لا أرامة الشيق يحرم على الصائم أن يصوموا إلا في حالة واحدة بس الحج وفي فرض يجب إتمامه يعني من دخل في فرض وجب إتمامه ما لم يقبل له نفلا يعني ممكن أن يقلب الفرض نفلا ثم بعد ذلك بس لا يكون متلاعبا الاعتكاف بقى عشان نخلصه قبل آخر اخر ثلاث ورقات ماصل عشان نخلص لزوم المسجد لطاعة الله تعالى وهي سنة قال في الشرح لا نعلم خلافا في استحباب الحديث عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفى الله ثم اعتكف أزواجه من بعد ويجب بالنذر طبعا للأصل الاعتكاف مستحب أجمع أهل العلم على أن الاعتكاف لا يجب على الناس فرضا إلا أن يوجب المرء على نفسه الاعتكاف نذر الاعتكاف نذر آه حين أقول زي الرجل بصف وشرط صحة الاعتكاف ستة أشياء النية والإسلام والعقل والتمييز زي بقيت العبادات وعدم ما يوجب الغسل من حيض أو نفاس أو, إيه؟ أو جنابة وكونه بمسجد فاش حد يعتكف في بيته لازم يكون في مسجد، ويزاد في حق من تلزمه الجماعة أن يكون المسجد ممن تقام فيه الجماعة ما يجيش في مسجد مهجور ويعتكف كل شوية يطلع يصلي فيبطل اعتكاف لكثرة الخروج يعني و... ومن المسجد ما فيه آه الجنوب ما ينفعش يعتكف آه طبعا ما هيعتكف وجونه بيعمل إيه؟ يعني؟ لا ينفع أي يقعد في الجامع ولا ينفع يصلّي ولا ينفع حتى قراءة القرآن الجمهور بمنعه. هيتفرج الناس؟ ومن المسجد مزيد فيه يعني يجوز الاعتكاف مازيد من المسجد حتى في الثواب في المسجد الحرام طبعا المسجد الحرام كان صغيراً كبر والمسجد النبوي كان صغير وكبر وعند شيخ تقي الدين وابن رجب وطائفة من السلف ومسجد المدينة أيضاً فزيادته كهو في المضاعفة. وخلف فيه ابن عقيل وابن الجوزي وقال ابن مفلح في الأداب هذه المضاعفة تختص بالمسجد غير الزيادة وطبعا يعني بسيطة صلى الله عليه وسلم في المسجد هذا والراجع هنا تختص بالزيادة كل ما زيد من المسجد فهو منه ومنه سطحه سطح بشرط المساجد الموقفة أرضا فقط زي المساجد دي اللي فيها أعمارات دي موقفة الأرض فقط أما المساجد المبنية مسجد كامل دي موقفة كامل بناء كامل فيجوز الاعتكاف في أي مكان فيه ورحبته المحوطة الرحبة المحوطة يعني مسجد وعملنا له سور بره ولبوابة ده توسعة فالسور والبوابة من المسجد قال القاضي إن كان عليها حائط وباب كرحبة جامع المهدي بالرصافة فهي كالمسجد لأنها معه وتبع له وايل لم تكن محوطه كرحبه جامع المنصور لم يثبت لها حكم المسجد مش محوطه طيب مش. اين اين تقوموا ممكن ثبتوا حد ممكن خميس وجمعه الله أكبر الله <تصفيق> استذنك الشيخ أحمد بس صفحتين بس أن ومنارتها التي هي أو بابها فيه يعني داخل المسجد السطح داخل المسجد الرحبة المحوطة محوطة يعني بصور وعليها باب داخل المسجد المنارة التي هي في المسجد أو بابها في المسجد أما المنارة البعيدة عن المسجد فتبقى خارج المسجد دا يعني أحكام ما يلحق بالمسجد من عين الاعتكاف في المسجد غير الثلاثة لم يتعين واحد قال نذ ينذر أن يعتكف في الرياض الصلاحية لم يتعين هذا النذر يعتكف في أي مسجد آخر ولو بلا شد رحل لأن الله تعالى لم يعين لعبادته مكانا كمن نذر صلاة بغير المساجد الثلاثة المساجد الثلاثة بس فقط هما التي يتعين فيها لحديث أبي غريرة لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجد هذا المسجد الآخر ولو تعين غيرها بالتعيين لذي المضي إليها واحتاج إلى شد رحل لقضاء نذره، وولأن الله تعالى لم يعين العبادة مكاناً في غير الحج، عازول نوّه في مخالفه لو قال أنذر إن أنا أعتكف في رياض صلحين، هحتاج إلى شد, شد الرحل، شد إلى رياض صلحين، وهذا ممنوع لأنه نذ لأنه مسجد معين، وأفضل المساجد الحرام والمدينة والأقصى. قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي صلاته في المسجد هذا خير من ألف صلاة في مسواه إلا المسجد الحرام، فإنه أفضل. فمن نذر اعتكافا أو صلاة في أحدها لم يجزئه في غيره إلا أن يكون أفضل منه فمن نذر في المسجد الحرام لم يجزئه غيره من نذر في مسجد المدينة أجزاءه في الحرام ومن نذر في الأقصى أجزاءه في الثلاثة لحديث جابر أن رجلا قال يوم الفتح يا رسول الله إني نظرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس فقال صلها هنا فسأله فقال صلها هنا فسأله قال شأنك إذن معنى كلام من سجد الثلاثة يخير يعني الأقل فيها يجوز له أن يصلي في الأعلى ويبطل اعتكاف دي بقى مبطلات الاعتكاف يبطل اعتكاف بأشياء بالخروج من المسجد لغير عذر كلمة يبطل معناها يبطل الاعتكاف المنذور أما الاعتكاف المستحب فبطلانه هيبقى نقص أجل خلاص يبقى البطلان هنا نوعين بطلان اعتكاف منذور يجب عليها أن يعيده الاعتكاف المستحب ببطلان معناها نقصان الأجر، فخلاص دي نقطة مهمة لأن 99% من الاعتكافات أو 100% من اعتكاف مائة مائة من الاعتكافات بتبقى مستحبة مش منزورة، فلما نقول هنا يبطل معناه ينقص أجره، فبيقول هنا يبطل بالخروج من المسجد لغير عذر يعني لو حد خرج من المسجد بغير عذر عذر ينقص أجر الاعتكاف، الفقهاء بسموها يبطل الاعتكاف يعني ينقص أجره. قول عائشة قال عائشة السن للمعتكف ألا يخرج إلا لما لابد له منه وكان لا صلى الله عليه وسلم لا يدخل البيت إلا لحاجة وأيضاً بنية الخروج ولو لم يخرج واحد قال في الاعتكاف أنا حخرج النهاردة ولم لم يخرج هو هنا في فرق بين الخروج نفس الفرق في الصيام نية الخروج والخروج هو نوى الخروج مش نوى ابطل الاعتكاف لو نوى ابطل الاعتكاف يبطله لو كان معتكفاً لو نوى الخروج لا يبطل إلا إذا خرج خلاص فالراجح هو لا يبطل حتى يخرج وبالوطء في الفرج طبعا يبطل اعتكاف بالوطء في الفرج ولا تباشرون وانتم عاكفون في المساجد طبعا وانتم عاكفون الوطء مش في المسجد الوطء في بيته في أثناء الاعتكاف يعني خرج لحاجة لقضاء حاجة في بيته ووطأ زوجته وهو معتكف في ليل رمضان بطل اعتكاف يجب عليه استئناف النية ينوي من جديد فإذا حرم ما الوطء في العبادة أفسده الصوم والحج ولا كفرة وروى حرب عن ابن عباس إذا جمع المعتك بطل تك وبالإنزال بالموشر دون الفرج بالاستمناء يعني وبالردة يبطل اعتكاف أيضا وبالسكر يبطل اعتكاف في السكران عن كونه من المسجد يا اللي ذينا لا تقرب الصلاة يعني المسجد وأنتم سكره حتى تعلم يعني الصلاة الصلاة حتى تعلموا ما تقولون وحيث بطل الاعتكاف وجب استئناف النذر المتتابع غير المقيد بزمن ولا كفر يعني بطل اعتكاف لو إحنا قلنا بطل الاعتكاف. يجب استئناف النذر لو كان نذر يجب عليه أن يعيده أما المستحب فينقص أجره فقط وإن كان مقيدا بزمن إن كان النذر المتتابع غير مقيد بزمن يبقى يقضي ولا كفر نذر بزمن يعني إيه نذر إني يعتكف في النهاردة يوم الجمعة صح النهاردة كان يوم سبعة رجب صح جيه سبعة رجب وقال هنذر نذر أن اعتكف يوم جمعة ده بيسموه نذر غير مقيد يبقى فاته يوم الجمعة دي حيعد يوم الجمعة اللي جاية إنما واحد قال بقى يوم الجمعة سبعة رجب قال 1434. يبقى ده لو فاته عليه أن يقضيه وعليه كفاره يقضي لأنه في أي يوم تاني وعليه كفارة لفوات اليوم الذي حدده كان مقيدا بزمن معين استأنفه يعني يبتدي من الأول وعليه كفارة يمين لفوات المحل ولا يبطل اعتكاف إن خرج من المسجد لبول أو غائط أو طهارة وجبه يعني يجوز لأنه يخرج يغتسل يخرج لبول وغائط أو لإزالة نجاسة أو لجمعة تلزمه مسجد ما يتصلش في الجمعة ولا ولا يقض ولا إن خرج للإتيان بمأكل يعني ولا يبطل إن خرج للإتيان بمكان أو مصرا لعدم خادم يخرج يجيب لنفسه أكل أو شرب أو غير ذلك لأنه لابد له منه وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل البيت إلا لحاجة وله أن يمشي على العادة مشي مد لا يمشي كمشيته على العادة من غير عجلة لأن ذلك يشق عليه ويجوز أن يسأل عن المريض وغيره في طريقه ولا يعرج إليه ولا يقف قول عائشة إن كنت أدخل البيت للحاجة والمريض فيه فلا أسأل عنه إلا وأنا مرة وينبغي لمن قصد المسجد أن ينوي الاعتكاف مدة لبفه فيه لا سيما إن كان صائما يعني لو كان داخل المسجد يستحب له أن ينوي الاعتكاف ولو أعد ربع ساعة عشر دقائق لأن الاعتكاف ليس له حد ممكن دقيقة ولا يشترط له الصوت ذكر ابن الجوزي في المنهاج ولم يره الشيخ تقييدين رحمه الله هنا وقف في المنهج بتاعنا، إن شاء الله كده خلصنا السنة إن شاء الله نبدأ في الحج لغاية آخر الكتاب. الأسئلة هو ما فيش أسئلة. أنت تذاكر الأركان والشروط والواجب. أنا أقول لكم كل الأركان والشروط والواجبات من أول, الص... أول الكتاب لغاية الآخر تحفظهم. من أقول لك تذاكر تذكري تذاكر الأدلة تحفظهم والاركان والشروط والواجبات. بس تعالا شو راح نخوض؟ Hepsi